وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مرجعكم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ليستخفوا مِنْهُ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 ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستان تت أيام وكان عرشه على المائل يبل وكم أيكم أحسن وعمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا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 إنه لفرح فخو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْض مَا يُوحى إلَيْكَ وَظَائِقُ بِهِ صَذْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذَّ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا عَلَيْهِ كَذَّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى قل ف بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إنكم صادقين فإن لم يستجيب لكم فأعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو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 أفمن كان على بينة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن ترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 <تبعك> وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَتُهُمْ افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي قزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تدني اعينكم لينؤتيا رب الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتنا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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 وهي تجريم في موج كالجبال وناد نوع ابنه وكان في معزل وناد نوع ابنه وكان في معزل يا بني أركم معنا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 وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أَرْضُ بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وَغِيضَ الماء وقضي الْأَمْرُ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 وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن موت وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباب الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 سماء السماء عليكم إدراة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.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 Educational 되게 bring to me then do not see to my Reachi That I Do I Have إلا هو وأخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلاكما أرسلت به إليك وَيَسْتَعْمَلُونَهُ اَخْلِفْ لِرَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا الذين آمنوا معه برحمه منا نددناه والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب الولي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 وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قُرْؤُ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبلوا أتنهانا أن نعبد ما يحبود آباؤنا وإننا لفي مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من رب.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 وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتْ في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا دَينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم اذ ان ربك هو القوي العزيز واقذ الذين ولم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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل عنير فلما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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَعَلِيمٌ أَمْ هُمْ مُنِيبُونَ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن غم آتيهم عذاب غير رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 Indeed, it is the cause of what they called them,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 بالمين ببعيد وا الى ماذا انا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان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 بكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنا راكفين ضعيفون ولو فكان رجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا ان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 وَأَرْتَقِبُ إِنِّي مَا كُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَدْجِنَ شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود If youinaa and I go forward for this curry for the feast day of offering At the وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ ظلموا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا مَن جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ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 وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير فَلَا تَنْقُصْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَهُمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَإِرَمَ قَوْمُ لُوطٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَدَيْهِ وَفِي الْنَّهَرِ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اتقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ولم فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 يَنأُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّ بُكِلٌ لَكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فِي هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون